بسم الله الرحمن الرحيم والذاديات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذَلِكَ محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء لذقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ماء قُمْ تَنطِقُون هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ فَرَآهُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ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 سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْتَرِفِينَ فَأَخْرِجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَى فِيهَا آيَةَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمنِن كلُلِّ شيءَيْء خَلَقُناَا زَووجَيْنِ لَ عَكُم تَذكرَّرون فَفرِرُون إى اللهَّهِ إ لَكُم إِهُ نَذرُ مُبين وَلَا تَجَعَلوا مَعَ اللهَّهِ إلَ هن آخَر إ لَكُم مِنهُ نَذيرُ مبين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 وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْمِنَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن إن الله هو الرزاق ذو القوة المثين فإن للذين ظلبوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون